محمد صديق حسن خاص رحمه الله ثم يتلوه الدرس الثاني في كتاب معالم السنن للإمام القطابي حمد ابن محمد رحمه الله لكن قبل البدء في الدرس أحب أن أنبه إلى تنبيه يسير بالنسبة لاسم كتاب مر في الدرس السابق أو الذي قبله ولم وهو عندما تكلمنا على تفسير الآية الأولى التي ذكرها الإمام العلامة محمد الصديق حسن خان في هذا الكتاب، وهي الآية التي استدل بها أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وما هي الآية؟ غلق لكم الآية التي في صوت البقرة، لأن هو هو بدأ في تفسير صوت البقرة أو بيان الآيات. التي تضمنت أحكاماً آيات الأحكام في هذه السورة فهذه الآية لما تكلمنا علي, على شرحها أو على ما فيها من معاني ومن أحكام جاء الكلام على ما ذهب إليه الإمام الأحد أيمة أحد أئمة المالكية المشاهير وهو الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله وهو صاحب مؤلفات كثيرة ذكرت لكم طرفا منها أو بعضا منها ومنها كتابه أحكام القرآن أحكام القرآن وليس الجامع لأحكام القرآن. الجامع لأحكام القرآن هذا كتاب أيضا لمالكي آخر لأحد المالكية المفسرين من المفسرين المالكية القرطبي أو القرطبي القرطبي أحمد ابن محمد ليس ليس يعني أقصد الجامع لأحكام القرآن هو للقرطبي للقرطبي وهو أيضا من المالكية وهو أحمد ابن محمد الأنصاري. أحمد من محمد الأنصاري القرطبي وهذا أيضا ابن العربي كذلك أندلسي لكن إشبيلي فالمهم كلاهما من بلاد ف فالمقصود أن الكتاب الذي الذي الذي بعنوان الجامع لأحكام القرآن ليس كتاب من العربي ليس كتاب أبي بكر من العربي كتابه بن أبي كتاب أبي كتاب بكر من العربي هو أحكام القرآن فأحكام القرآن لكن الذي ال ال الذي سمى كتابه الجامع الأحكام القرآن هو مفسر آخر وهو القرطبي وهو القرطبي أبو عبد الله ليس أبو بكر إن ليس أبو بكر ابن العربي بل هو أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري القرطبي من قرطبة في بلاد الأندلس وهذا متوفى سنة 671 متأخر عن ابن العربي بحوالي قرن فالمقصود أن كلا الكتابين في أحكام القرآن كتاب أبي بكر بن العربي هو في أحكام القرآن وكتاب القرطبي أيضا في أحكام القرآن وإن كان تفسيرا كاملا لكامل القرآن لجميع آيات القرآن مع تفصيل وإسهاب وذكر المسائل حتى أنه, حتى إنه يذكر في الآية الواحدة أحيانا يعني ثلاثين مسألة أكثر من ذلك في الآية الواحدة القرطبي يتوسع توسعا كبيرا جدا بعكس ابي بكر ابن العربي الذي صاحب ايش صاحب احكام القران المول الجامع احكام القران احكام القران ما في الجامع الجامع احكام القران هذا القرطبي تفسير القرطبي الذي تفسير لكامل القرآن ليس لايه الاحكام فقط ولكن لكامل القران مثل مثل كتب التفسير الأخرى تفسير جرير محمد بن جرير الطبري الامام محمد بن جرير الطبري وتفسير الامام ابن كثير وتفسير المصنف أيضا نفسه تفسير نفس المصنف ألف كما سمعتم وكما علمتم كتابا أيضا لتفسير كامل آيات القرآن وسماه ايش فتح البيان فتح البيان عن مقاصد آيات القرآن فهذا أما هذا في هذا الكتاب الذي بين ايدينا قصره على آيات الأحكام فقط لكنه ألف في كامل تفسير القرآن كتابا آخر مفصل وقد أشار إليه هو رحمه الله أشار, إليه أشار إلى كتابه الواسع او المفصل في تفسير القرآن باكمله وفي مقدمة هذا الكتاب في مقدمة نيل المرام ذكر ذلك أشار إلى كتابه فتح البيان أشار إلى كتابه فتح البيان عن مقاصد آيات القرآن وهو تفسير لكامل القرآن وليس خاصا بايه الأحكام المقصود أن كتاب أبي بكر ابن العربي هو أحكام القرآن أحكام القرآن. هذا عنوان الكتاب. اسم كتاب احكام القران أما الجامع لأحكام القرآن، الجامع لاحكام القرآن فهو لأبي عبد الله أحمد بن محمد، أبى عبد الله محمد بن أحمد، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي، الأنصاري القرطبي، الأنصاري جماعة قبيلة والقرطبي بلده. القرطبي بلده قرطبة من الأندلس فأردت أن أنبه إلى هذا لأنه سبق إيراد أو القول بأن الجامع لاحكام القرآن هو كتاب أبي بكر العربي لما عرضنا كلام أبي بكر رحمه الله كلام أبي بكر ابن العربي في مسألة أن هذه الآية وهي التي استدل بها العلماء على أن الأصل في الباعشاء الباحه أن رأيه أنها ليست لا تدل على ذلك وليست ليس المقصود بها أن أن الأصل في الأشياء الباحه بل لها معنى آخر ذكره رحمه الله وفصل القول فيه وقد ذكرت كلامه رحمه الله بالحرف نصا يعني ذكرت كتابه نصا أو بالحرف الواحد في إحدى اللقاءات السابقة وفي اللقاء الذي بعته ذكرت كلامه بالمعنى أو اشرت إليه إشارة وهو على كل حال مسجل لمن أراد أن يرجع إليه كلامه من على هذه الآية بأنها لا تدل وليس فيها دلالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة بل لها معنى آخر ذكره رحمه الله وقد ذكرناه تكرر في اللقاء السابق والذي قبله ما ذهب إليه ويكاد يكون انفرد بذلك كل أو جل المؤلفين الذين, يعني الذين يتكلمون عن القواعد الفقهية أو يتكلموا عن هذه الآية خاصة يذكرون أنها أصل أو دليل على أن الأصل في الأشياء لباحة إلا أبا بكر ابن العربي فله كلام آخر أو له إرأي آخر أن الآية لا تدل على ذلك ولا يقصد بها ذلك وإنما لها معنى آخر نعم بسم الله دعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمستمعين قال تعالى واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وقولوا للناس حسنا أي قولوا لهم قولا حسنا فهو صفة مصدر محذوف وهو مصدر كبشرى وقرأ حمزة والكسائي حسنا بفتح الحاء والسين وكذلك قرأ زيد بن ثابت وابن مسعود وقال الاخفش هما بمعنى واحد مثل البخل والبخل والرشد والرشد والظاهر أن هذا القول الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معين بل كل ما صدق عليه أنه حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر وقد قيل إن ذلك هو كلمة التوحيد وقيل الصدق وقيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيل هو اللين في القول والعشرة وحسن الخلق وقيل غير ذلك أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله هذا قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وروى البيهقي قيل عن علي عليه السلام في قوله قولوا للناس قال يعني الناس كلهم ومثله روى عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء نعم هذه الآية وهي الآية الثالثة والثمانون الآية الثالثة والثمانون من البقرة التي الخطاب فيها إما أنه موجه إلى اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او موجه إلى يهود المخاطب يعني المخاطب بهذه الآية لأنها آية وإذ أخذ الآية مرة ثانية وإذا أخذنا ميثاق وإذا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون شوف خطاب لا تعبدون خطاب خطاب لمخاطب اذا اخذنا ميثاق واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون هذا خطاب فالمخاطب من هنا بهذه الايه المخاطب إما انه أي... ال... ال... إما انهم اليهود الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ناسب أن يلتفك من الخطاب من الغيبه الى المخاطبة المباشرة لا تعبدون إلا الله. بعد قال وقولوا للناس حسن لا تعبدون إلا الله إلى آخر ال إلا ثم قال وقولوا للناس حسن هذا التفات يسمى انتقل من من المخاطب الذي هو غائب إلى المخاطب الذي هو حاضر ولذلك قالوا أن هذا لما إذا كان المقصود إذا قيل بأن المقصود هم اليهود إذا كان إذا قيل بأن المخاطبة بها هم اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة ما كان في المدينة يهود كان فيه في يهود بني قريضة ويهود بني قينقاع ويهود بني النضير يهود بن يهود ب النضير ويهود بني قريضة ويهود بني قينقاع هؤلاء كانوا في المدينة فالخطاب لهم ولمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عامه اليهود ولذلك ما في اشكال يعني اسلوب بلاغي انتقال من المخاطب الغائب إلى المخاطب الحاضر لانه خطاب لليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال بعض أهل العلم أو قال بعض اهل العلم بالتفسير قول اخر بان المخاطب بها هم اليهود الذين كانوا على زمن موسى الذي كان على زمن موسى عليه السلام و... آ... ولذلك قال ايش الايه الآية قال أتت بصيغه في البداية بصيغه بصيغة الإخبار مثال اسرائيل إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامى إلى قال وقولوا للناس حثنا وهذا يعني تأويله أو, أو, أو معناه أن الأمر في الآية إذا كان إذا كان على انه المخاطب بها هؤلاء كانه قال قال كما قال الإمام النجارير شيخ المفسرين رحمه الله يكون كأنه قيل لا تعبدون الا لا تعبدوا كان الله كان الله تعالى قال لا تعبدوا أمر يعني أمر فحذف النون لأنه أمر فتحذف النون لا قال لا تعبدوا وقولوا للناس حسنا أصبحت الآلاء فيها اثنين لا تعبدوا إلا الله وقولوا للناس حسنا فاشتملت على الأمرين اشتملت على نهي في الأول وعلى أمر في الآخر لا تعبدوا إلا الله هذا النهي وقولوا للناس حسنا هذا أمر وهذا قال كما قال رحمه الله يعني الإمام ابن جرير رحمه الله قال هذا هذا اسلوب عند العرب شائع مستعمل وهو أن يبدأ الخطاب بالإخبار ثم ينتقل بعد ذلك إلى صيغة, صيغة الأمر وأتى على ذلك بأمثلة من أشعار العرب وغير ذلك يعني هذا أسلوب أتى به القرآن وهو مستعمل في لغة العرب بهذه الطريقة بهذه الصيغة من صيغة النهي إلى صيغة الأمر أو العكس هذا موجود في لغة العرب والقرآن نزل بلغتهم نزل بلغة العرب فاستعمل ما كانوا يستعملون في لغتهم فالمقصود أن أن الآية كأن الله تعالى يقول لا تعبدون يخاطب يو... بني إسرائيل بقائل لا تعبدوا إلا الله لا تعبدوا أمر لكن لما تقول لما تعبدون هذا هذا إيش؟ هذا إخبار إخبار ببين أن أن صفة الميثاق الذي أخذه الله عليهم وهو كل ما يوثق بيمين كل كلام كل قول يوثق بيمين يسمى ميثاقا الكلام الذي وثق بيمين من, من أو القول كل كلام أو قول يوثق يمين هذا هو الميثاق يوثق بيمين فهذا الذي واثقهم الله به الا يعبدوا إلا الله اخبار. لكن لكن على على القول بأنها بأن المخاطب به الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المقصود أو كأن الله تعالى قال لا تعبدوا إلا الله وقولوا للناس حسنا. هذا عن أن الخطاب لليهود الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم فخاطبهم القرآن خطابا مباشرا ففيه في الآية أو في خطابه بهذه في الآية لهم نهي وأمر بدأ بالنهي وثنى بالأمر لا تعبدوا إلا الله هذا أمر نهي لا تعبدوا إلا الله لا ناهية وقولوا للناس حسنا هذا أمر فكانه تعالى قال وأخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله هذا هو مضمون الإثاق كان الله تعالى قال لهم لا تعبدوا إلا الله وقولوا للناس حسنا لا تعبدوا إلا الله وقولوا للناس حسنا وهذا مما ذكره العلماء أيضا في هذه الآية أن استعمال الحسن أولا الحسن كما سمعتم من كلام المصنف رحمه الله قال أن الحسن أقول للناس حسنا هذا مصدر قولوا للناس حسنا قولا حسنا على القراء الأخرى التي قرأ بها بعض القراء اللي هو حمزة من حبيب الزيات أحد القراء سبع والكسائي علي بن حمزة أبو الحسن الكسائي علي بن حمزة الأسدي الكوفي أبو الحسن وكذلك حمزة أحد, أحد الأئمة القراء المشاهير حمزه والكثائي قرأ ايش حسنا وقولوا للناس حسنا قالوا قلوا للناس فحسنا هذا قال ايش هذا قولا حسنا هذا مصدر قولوا قولا حسنا يعني معنى الآية يقول للناس قولا حسنا هذا مصدر لكن قولوا للناس حسنا هذه قولوا لناس حسناً صفة قولوا للناس حسنا و عن الأخفش نقل المصنف رحمه الله الاخفش عن الأخفش من أئمة اللغة وهو سعيد ابن مسعدة الأخفش هذا لقبه سعيد ابن مسعده المجاشعي تمام سعيد ابن مسعدة المجاشعي هذا له كتاب معاني القرآن وله كتاب أيضا القوافي كتاب القوافي الأخفش رحمه الله قال هما بمعنى واحد يعني سواء قلت حسنا او حسنا المعنى واحد في ناحيه اللغة المعنى واحد قلوا للناس حسنا على القراءة حفص عن عامر او قراءه حمزة ابن حبيب الزيات وقرأت الكسائي علي بن حمزة الأسدي الشهير من القراءة من القراء السبعة قال قرأ ايش قولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين سواء قلت حسنا او حسنا يقول الأخفش من أئمة اللغة هذا هذا المعنى واحد المعنى فيهما واحد وشبههما او ضرب لهما مثالين قال هذا مثل البخل والبخل البخل والبخل حسن حسن بخل بخل المعنى واحد ايضا رشد رشد رش رشد رشد حسن حسن رشد رشد نفسه الرشد رشد معنى واحد بخل بخل معنى واحد حسن حسن ايضا معنى واحد والقول الحسن الذي أمره الله الله الذي أمر الله عز وجل به بني إسرائيل وجعله في الميثاق الذي واثقهم به وأخذه عليهم هذا ذكروا فيه اقوالا ذكر في ائمه العلماء ائمه المفسرين اقوالا في معنى المقصود بالقول الحسن فمنهم من قال من أن, من ان القول الحسن هو لا اله الا الله كلمه التوحيد وبعضهم قال القول الحسن هو أمر بالمعروف مروهم بالمعروف قولوا للناس بالحسن يعني قولوا لهم امروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر وبعضهم قال المقصود بالقول الحسن الصدق سواء الصدق في شانه صلى الله عليه وسلم أصدقوا يعني أن الله تعالى يأمر اليهود بأن يقولوا لها قولا حسنا أو يقولوا حسنا للناس بمعنى بمعنى على معنى أنهم يصدقوا في شأنه صلى الله عليه وسلم ولا يجحدوا نبوته بل يصدقوا نبوته ويبينوا أنه نبي أو يقر بأنه نبي مرسل من ربه الصدق في شأنه صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مما فسر به القول الحسن أو, القول حسن أو الحسن قول الناس حسنا أو قول الناس حسنا القول الحسن أو الحسن من القول أيضا مما هذا مما فسر به الصدق عامة او الصدق في شأنه صلوات الله وسلامه عليه كذلك الحق كما رجحه المصنف رحمه الله أن الحسن تشمل كل قول طيب كل قول قوية لا تدخل في هذه, هذه العبارات كلها تدخل في هذه المعاني فيها تدخل في كلمه التوحيد لانها أحسن الحسن توحيد الله تعالى واثبات الالوهيه والربوبيه له سبحانه وتعالى وعبادته وحده اثبات العباده له وحده دون سواه أنه لا معبود بحق الا هو سبحانه هذا هذا احسن الحسن فهذا داخل في ذلك كذلك الأمر معروف هذا ايضا الأمر المعروف من القول الحسن لا شك بذلك الأمر بالمعروف أيضا من القول الحسن لأن هذا من النصح لله ولرسوله وللمؤمنين هذا القول الحسن لا شك فيه طبعا لا بد أن يكون بأسلوب الحسن كذلك لا يكون بأسلوب غليظ أو بأسلوب يعني قاسي أو عنيف أو في شتم أو كذا لا أمر من أمر المعروف يكون أمره يجب أن يكون أمره بمعروف أيضا يجب أن يكون أمره بمعروف فالمقصود أن القول الحسن أيضا كذلك الأمر معروف من القول الحسن الصدق من القول الحسن الصدق في شأنه في شأنه صلى الله عليه وسلم بإثبات نبوته أو تصديق بنبوته وعدم جحدها ما دام الخطاب اعتبارا أنه الخطاب موجه لليهود وليغيرهم طبعا هذا العبرة لا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كان مخاطر به اليهود سواء كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد موسى لكن البشرية كلها والخلق كلهم وان الخلق والبشرية كلها مخاطبة بها أيضا كذلك بهذه الآية وإن كانت موجهة في الأصل ليهود بني إسرائيل, بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد موسى فكذلك قوله سبحانه قول للناس حسنا بعد ذكره الإحسان للوالدين الاحسان بالوالدين قول للناس واليتامى فهذا هذا جمع هذا احسان فعلي اليس كذلك احسان بالفعل الاحسان للوالدين والاحسان لليتامى هذا احسان بالفعل وأما قول للناس حسنا هذا احسان بايش بالقول فلذلك جمع بين الاحسان بالفعل والاحسان بالقول جمع بين طرفي الاحسان جمع سبحانه في هذه الايه الامر بطرفي الاحسان جمع بين طرفي الاحسان في أمره بهذا بهذا بهذا, بهذا, بهذا الاحسان فصار امرا بالاحسان الفعلي كما هو الاحسان للوالدين والاحسان الى اليتامى كذلك الإحسان بالقول وهو أن يكون ان يقول قولا حسنا والقول الحسن هذا مما تتلف به القلوب بعكس القول السيء فإنه يكون سببا لنزغ الشيطان ولذلك قال سبحانه في سورة الإسراء قل لعبادي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم يعني معنى كما قال الإمام بن الكثير رحبه الله أنه أمر منه سبحانه لعبادي بأن يقولوا القول الحسن لأنهم إذا لم يقولوا القول الحسن نزغ الشيطان بينهم إذا لم يقولوا قول الحسن نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يقولون القول السيء الذي هو بعكس الحسن وهو الكلام الذي البذيء والشتائم والقذف والسباب وغير ذلك من الكلام السيء فإذا لم يقولوا القول الحسن يكون ذلك بابا أو مدرجة للشيطان يتدرج منها فيجعلهم يقولون القول السيء ولذلك هذا من فوائد القول الحسن أنه يمنع القول السيء من فوائد تعويل اللسان القول الحسن انك ما, ما تترك فرصة القول السيء لأن الكلام كله حسن فمعه في مجال القول السيء يغطي يصرفه يطرده يطرده زي المنافس كالمنافسين لما يتنافس واحد يكون أقوى أو غالب الثاني يصرع الثاني ويطرده من حلبة السباق من حذبة السباق أو بالحذبة المصارع إذا كانت مثلا يعني مصارع فا يطرد القوي يطرد فيبقى واحدا يبقى القوي والأقوى أو أو الغالب يبقى ويطرد الآخر فا فالقول الحسن تعويد القول تعويذ اللسان القول الحسن أنت أن اللسان القول الحسن هذا من أجل فوائده من أجل فوائده وعظمها أنه يذهب القول الحسن يمنع يمنع أو, أو, أو يقف حاجزا بينك او بين القائل هذا وبين الشيطان، فما يمنعه فيمنعه أو يحجزه عن أن ينزع ينزع بين بين بين المتقاولين أو بين المتكلمين، فيحملهما على القول السيء. اشتموا كلمة كلمة من سيء من هذا يرد عليه الأقل بكلمة مثل هذا شتم والد هذا هذا والد المنافس له أو المقابل له فرد عليه الآخر بشتيمة أبيه يعني كما ورد في الحديث يشتم أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيشتم أمه من شتم شتم أليس كذلك؟ الشتيمة دائما متبادلة يعني من النادر من القليل من يحجز نفسه عند, عند, عند بوادر الشتيمة أو عند هياج أو عند ثورة, ثورة الشتائم كلام الشتائم. في الغالب أنه ينساق يهيجه الشيطان ويحمله على الرد بالمثل فكما ورد في الحديث يشتم ابا الرجل فيشتم اباه يشتم ويشتم امه فيشتم امه فيكون تسبب بذلك إلى الشتيمة أبيه،, أبيه لأنه لما شتم أبا الرجل الرجل الآخر شتم أيضا اباه فكان السبب في شتيمة أبيه من هو هو سبب أن حمل الشخص الآخر على أن يشتم اباه بشتمه هو لأبيه فكان سببا باعثا لشتيم أبيه فكأنه شتم أباه هو بنفسه كأنه شتم أباه بنفسه لأنه كان السبب لأنه كان السبب في شتم أبيه فالمقصود أن من أجل فوائد القول الحسن ومن أعظمها أنها مانع للشيطان من أن ينزق بين المتقاولين أو بين المسلمين فيحملهم على القول السيء ولذلك قال وقل عبادي في الآية الأخرى يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم فلذلك هذه فائدة جليلة من ذلك ومن أعظم الفوائد أجلها تعويض اللسان القول الحسن لأنه يمنع الشيطان أو يكون حاجزا بين بينك وبين الشيطان فلا يستطيع ان يحملك على القول السيء لانك عودت لسانك على القول الحسن فادبر الشيطان وانزوى كما يدبر وينزوي ويتلاشى بذكر الله عز وجل لانه خصم لدود الله الذكر هذا و ما فيه من تعظيم لله عز وجل وتسبيح له وتوحيد هذا مزعج جدا للشيطان ومغيظ له، فلذلك ينفر ويذهب ويبتعد. كذلك القول الحسن أيضا يحمل على أنه يمنع الشيطان على ان يمنعه من أن يحملك على القول السيء، يطرد يعني، يطرد يعني ما في مجال ما عاد لا مجال خلاص الساحة ما ما ليست مفتوحة لله. الساحة فقط مخصصة أو مسموح بها لقول الحسن فقط كما هي عادة المصنف رحمه الله أنه يختم الكلام على الآية بإيراد الآثار الواردة سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفوعة سواء كانت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة او على من بعدهم من التابعين يعني عادت من عادته من عادة رحمه الله في كل آية تقريبا أنه يختم بذكر الآثار الواردة في بيان معنى هذه الآية التي ذكرها. فقال آخر ابن جرير الإمام ابن جرير رحمه الله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين وإمامهم صاحب جمع جامع البيان عن تأويل آية القرآن. فذكر عن ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة عن ابن عباس وهو حبر الأمة. وترجمان القرآن رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهذا ترجمان أمة نقل عنه ابن جرير رحمه الله بالإسناد هنا هنا مسألة أيضا قبل هذا الكلام على ابن عباس أن ابن جرير رحمه الله بمناسبة ذكر كتابه رحمه الله وبمناسبة كلامه على هذه الآية أن ابن جرير رحمه الله لما ذكر هذين اللفظين أو القراءتين القراءتين لأن ابن جرير رحمه الله يعتني في تفسيري بذكر القراءات بذكر القراءات المختلفة وتوجيه يوجه هذه القراءات من حيث اللغة ومن حيث ويستشهد لها باللغة العرب وبالأشعار يستشهد القراءات يعتني كثيرا بهذه من مزايا تفسيره من خصائص تفسير مزاياه العناية بالقراءات قراءات سبعة قراءات العشر المهم أنه يعنى عناية كبيرة بالقراءات فذكر هاتين القراءتين ذكر الإمام المجرير رحمه الله هاتين القراءتين وهي قراءة حفص عن عاصم هذه التي نقرأها التي نقرأها نحن وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا والقراءة الأخرى التي قرأت حمزة التي هي قراءة حمزة والكسائي وقرأ بها من الصحابة أيضا قال من زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قرأ ايضا كذلك قرأ بهذه القراءة بقراءة إيش؟ وقولوا للناس حسنا ذكر ابن جرير بعد ذلك قراءة ثالثة قال يعني نقلها نقلها مهم هو اللي اتى بها ليست من عندي وإنما نقلها وقال أنها قرأ بعضهم بدون أن يسمي هذا القارئ قال بعضهم قرأ وقولوا للناس حسنا على وزن فعلى حسنا على وزن إيش؟ على وزن فعلا وقولوا للناس حسنا على وزن فعلا على وزن فعل لكن قال هذه قراءة خاطئة خطأ هذه القراءة هذه قراءة ليست صحيحة ومخالفة لقراءة أهل الإسلام أبطلها قال هذه قراءة خطأ ليست, ليست من قراءة مخالفة لقراءة أهل الإسلام والسبب في ذلك سبب لغوي واضح صريح ذكره رحمه الله وهو أنه قال أن وزن الأفعل وال ها الأفعل والفعلة الأفعل والفعلة بميزان الصرف هذا لا يكادان يوجدان صفة إلا لمعهود معروف ما يوجد في الغالب في الغالب يعني 99% ما يوجدان إلا صفة لمعهود معروف وشخص معهود تعهد وتعرفه معهود معروف كما تقول وأخوك بل أخوك, بل أخوك الأحسن بل أختك الحسنى كما تقول بل اخوك الاحسن اخوك شخص معروف ولا لا انا بخاطبك اخوك شخص معروف معود قال أختك الحسنى أخت أختك أيضا المخاطب ليس الذي يجلس امامي انا يعني مثال اخوك بل اخوك الاحسن هذا كلام صحيح لغويا بل أختك أختك الحسنى أيضا كلام صحيح لكن ليس بصحيح ان تقول رجل احسن و حسنى لماذا لماذا لأن هذا المعروف صفه نعم هي صفه لكنها ليست لمعهود ولا لمعروف رجل رجل معروف رجل نكره مجهول كذلك امراه ايضا ليست ليست معروفه فهذا خطا إذن لا يصح لغه ان يقال رجل احسن وامراه حسنى لكن يقال كما قال لان هذه وزن الافعل والفعلة لا توجدان او لا تكاد توجدان صفة إلا صفة لا توجدان الا صفه لمعهود معروف كما تقول بل أخوك الأحسن بل أختك الحسنى واضح كما بل أخوك الأحسن بل أختك الحسنى أما رجل أحسن ومرأة حسنى خطأ خطأ من ناحية اللغة ولذلك هذه القراءة أو الآذية خطأ ليست بصحيحة وليست من قراءة أهل الإسلام حسنى ما ليست صحيحة فأبطل هذه أبطل هذه القراءة وبين خطأها ووجه ذلك من حيث اللغة وقال بأنها قراءة خاطئة وخاطئة يعني معناه لا يصح أن تقرأ بها لا يصح أن تقرأ بها لأنها خطأ لأنها خطأ الخطأ تجتنبه وليس كذلك الخطأ يجتنب فهذا يعني في سياق إراده رحمه الله لما قرأت به هذه اللفظة في هذه الآية ثم نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأمر المعروف هذا هو طبعا تكلم على ذلك سابقا يعني عندما عند سرد المعاني التي ذكرت في معنى أو في مقصود بقوله تعالى حسنا قول حس حسنا ذكرها سابقا في, في فيما سبق يعني سواء كانت لا إله إلا الله او الأمر المعروف أو الصدق أو إلى اخره لكن هنا أتى بالآثار بالآثار المسندة أو التي أشار إليها حتى ما هو ما يذكر اسنادا كاملا لكن أشير إليها لأن ابن جرير أنت ترجع لابن جرير موجود, موجود كيف تفسير ابن جرير وموجود القول هذا قول ابن عباس مسندا موجود إسناده كامل وابن جرير مطبوع متوفر طبعات كثيرة جدا ومحققة بعضها وبعضها طبعات ليست محققة المهم يعني مقصود الذي يشير إليه المصنف هنا موجود هناك في كتاب ابن جرير لأنه قال أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله هذا قال الأمر معروف حسن يعني الأمر معروف ثم قال والنهي عن المكر الأمر معروف والنهي عن ثم قال وروى البيهقي في الشعب شعر الإيمان كتاب شعب الإيمان الذي فيه ذكر فيه سبعة سبع وسبعين شعبة ذكر فيه الإمام البيهقي أبو بكر أحمد ابن الحسين أبو بكر أحمد ابن الحسين تلميذ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري تلميذ الحاكم, أبو عبد... الحاكم أبي عبد الله أن يسبوري صاحب إيش؟ المستدرك على الصحيحين المستدرك على الصحيحين هذا تلميذه فالإمام البيهقي له كتاب شعب الإيمان و... وذكر فيه أصل هذا الكتاب هو بيان الشعب التي التي ذكرها النبي أو أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبه فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفي هذا القدر كفاية أنتهى الكرام على هذه الآية بحمد الله مع نهاية الوقت إن شاء الله المقصص لهذا وننتقل إلى معالم السنن للإمام الخطابي نعم قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي رحمه الله كتاب الطهارة ومن باب التخلي عند قضاء الحاجة أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر بن داسه قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد قال أبو سليمان ابو سليمان هو المصنف، هو الشارح رحمه الله. ابو سليمان حمد ابن محمد الخطاب يقولنا تمرارا حمد ليس حمد في ناس يمكن ينطقها بحمد هذا خطأ حمد يقول هو رحمه الله انا أبي ثماني محمد يقول أبي ثماني محمد ها لكن الناس نطقوها هكذا فتركتها الناس نطقوها هكذا شاعت يعني كذا فتركتها على ما شاعت عليه. الحمد ابن محمد ابو سليمان يقصد يقصد نفسها قال قال ابو سليمان يعني المصنف شارح شارح السنن الخطابي الامام الخطابي رحمه الله يعني تنم تسمع ابو سليمان تقول من ابو سليمان هذا من يقصد ابو سليمان يقصد نفسه يعني بدل بدل ما يقول قلت قام قال قال ابو سليمان قال سليمان سليم يقصد نفسه يقصد نفسه الشارح نعم يعني انا يعني بدل ما يقول قلت قام قال قال ابو سليمان قال أبو سليمان البراز بالباء المفتوحة اسم للفضاء الواسع من الأرض هذا الكتاب كتاب الطهارة ويعني ذكر فيه الإمام أبو داود الذي يشرح الإمام الخطابي كتابه بهذا الكتاب الجليل والسفر العظيم وهو معالم السنم ال ال الإمام أبو داود الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ذكر في هذا الكتاب كتاب الطهارة تسعة خمسة عشر بابا ذكر فيه خمسة عشر بابا في كتاب ايش في كتاب مكتوب الطهارة لا كتاب, الـ الـ الـ الـ كتاب القضاء قضاء الحاجة كتاب قضاء الحاجة كتاب القضاء, القضاء الحاجة بدأ فيه كتاب لا كتاب الطهارة ذكر فيه خمسة عشر بابا كلها متعلقة بايش بأذاب الاستنجاب. ذكر أبو داود رحمه الله في كتاب الطهارة في, في مطلع هذا الكتاب في بداية هذا الكتاب ذكر فيه خمسة عشر باب كلها خاصة مخصصة فقط لآداب التخلي آداب قضاء الحاجة وقلنا أنه هذه أولا قبل أن ننتقل إلى النقطه التاليه نقول الخمسة عشر بابا تضمنت تسعة عشر حديثا لأن لأنه كما علمتم وتقدم الكلام على ذلك أن أبا داود السجستاني رحمه الله من عادته في كتابه السنن هذا أنه لا يذكر في الحديث غالبا إلا لا يذكر في كتاب هذا غالبا إلا إيش حديثا واحدا أو اثنين في الغالب ما, ما يعني ما يذكر أحاديث كثيرة في الباب غالبا يذكر إما حديثا أو حديثين في الغالب أحيانا قد يزيد على ذلك لكن هذا قليل الغالب أنه رحمه الله لا يذكر في الباب إلا حديثا أو حديثين ولذلك يأتي الشارح الإمام الخطابي رحمه الله فايضا في شرحه يعني يقتفي أثر الإمام أبي داود صاحب المثل فهو لا يشرح كل حديث يعني مثلا الباب في حديثين أو في ثلاثة يأتي الإمام القطابي فيأخذ حديثا واحدا منها فيشرحه ويستوعب أحكام هذا الباب وما يتعلق به من خلال هذا الشرح فكأنه يشير بما ذكره أو يدل بما ذكره رحمه الله على ما يذكره، يدل بما شرحه على ما لم يشرح، يشير يعني بذلك فيكون قد شرح الباب كاملا في الواقع ونفس الأمر لكن دون أن يتقصد أو دون أن يعني ينص على كل حديث ينسخ حديثه حديث حديث, حديث يشرحه لا يأتي إلى حديث واحد في الباب الذي اجتمعت فيه مقاصد الباب ومهماته واساسياته كما يمكن ان يقال فيشرحها فيكون بذلك قد شرح ايش الباب كله لانه شرح مختصر لانه قصد الاختصار لأنه شرح هذا من من اكثر الشروح للسنن لسنه داوود اختصارا كتاب مختصر مركز هو قصد ذلك رحمه الله قصد الإجاز الإجاز والتركيز أن, أن, أن, أن يصنف شرحا موجزا مركزا هو قصد ذلك وتعمده ولذلك لا لا يشرح كل حديث الباب لذلك فإن الإمام الخطابي رحمه الله لا يشرح كل حديث الباب معنا معنا أصلا كما تعرفتم أنها ليست كثيرة أصلا في الغالب حديث او حديثين أو ثلاثة هذه غالبا يعني هذه طريقة تكلمنا عنها عند عند الكلام على المدخل إلى سنن أبي داود لما تكلمنا في اللقاءات الأولى عن كتاب أبي داود وهو الذي هو أحد الكتب الستة أحد الكتب الستة التي عليها مدار الحديث في الإسلام هذا هذا سنة سنة سنة أبي داود يعني طريقة الإمام أبي داود فيه أنه لا يذكر في غالبه في الغالب في الباب في الباب إلا حديث أو حديثين وربما ربما ثلاثة حديث فقط. في الغالب، في غالب الأحوال. لكن احيانا قد يزيد على ذلك، بس لكنه قليل. لكن هذا قليل، ليس ليس هو ليس هو الغالب، وليس هو الأكثر، بل هو الأقل، أنه يذكر أكثر من ذلك. فا فالإمام الخطابي وهو الشارح اقتفى أثره كأنه قف أثره، لكن في الشرح. فيأتي إلى حديث واحد، فيشرح الباب، فيشرح الحديثة. ويكون من خلال شرحه لهذا الحديث وإن كان حديثا واحدا يكون قد شرح الباب كله لأنه يأتي على مقاصد الحديث وما يتعلق به وما يتصل به وحتى أنه يذكر يعني حتى أنه أحيانا يشير إلى مسائل أخرى بعيدة ليست يعني مثلا في حديث الطهارة لكن فيه فائدة مخرب متصلة بمسائل أخرى بعيدة ليست في كتاب الطهارة لما يقول لما يستعرض فقه الحديث يقول وفيه من الفقه أنه يدل على كذا يأتي مسألة هناك النكاح مثلا بعيده في ليست الطاعة لكن لما كان الحديث متضمنا لهذه الفائدة فإن الإمام الخطابي عند شرحه يذكر هذه الفائدة وإن كانت ليست من مقاصد الباب وليست من موضوع الباب لكن من باب يعني أنه لا يخلي شرحه من الفائدة حتى لا حتى لا يمر الشرح على مسألة أو على فائدة دون أن يذكرها، دون إذكرها على وجه الإيجاز، إنها ليس محلها إنما هناك يفصلها في محلها، لكن هنا يشير إلى إشارة فقط للفائدة حتى تكون الفائدة أعم، فهذا الـ الـ الخمسة عشر بابا التي ذكرها أبو داود في كتاب الطهارة كلها متعلقة الأبواب المتعلقة بأداب التخلي وأداب قضاء الحاجة وأداب الاستقبال، قلنا أنها كل هذه الصلاحات استعملها العلماء اطلقوا على هذا الباب باب التخلي باب قضاء الحاجه آداب قضاء الحاجة وأطلقوا عليه ايضا او, أو عبروا عنه بباب الاستطابه ها وعبروا عنه ايضا بايش ايضا بباب التخلي وايش ايضا وضع الحاجه باب قضاء الحاجه باب التخلي باب الاستطابة،, الاستطابه الاستطابه وكلها ماخوذه من الحديث هذه الاصطلاحات ما اتوا بها من عند انفسهم انما هي يعني هذه العنونه الترجمه او العنونه كلها ماخوذه من الاحاديث النبويه اذا اذا اتى احدكم القلاء قالوا باب التخلي اخذوا باب التخلي من قول صلى الله عليه وسلم اذا اعاد اتى احدكم القلاء او اذا اراد احدكم الخلاء ي... أراد يعني اراد ان يدخل إذا أتاكم احدكم الخلاء يعني أراد أن يدخل إذا دخل أحدكم الخلاء إذا دخل أحدكم الخلاء قصده صلى الله عليه وسلم أو معنى قول صلى الله عليه وسلم يعني إذا أراد لأنه يذكر الله داخل الحمام وما يذكر ما يذكر لا يذكر داخل الحمام فإذا معنى ذلك إذا اذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل وهذا دل عليه حديث آخر ذكره البخاري الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد في الأدب المفرد ليس في الصحيح وإنما في الأدب المفرد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء او إذا أتى أحدكم القلاء فهنا صرح بأن المقصود في الحديث المشهور إذا دخل أحدكم إذا دخل يعني أراد أن يدخل فليقل لأن كان في ذكر يعني في ذكر إذا أراد أن يدخل فليقل إيش؟ اعوذ بالله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث كما صنف كما شرح المصنف الإمام الخطابي رحمه الله هو جمع خبيث يعني الشياطين والخبائث جمع الخبيثات والضبط أيضا قال أنها أنها أن بعضهم ضبطها بالسكون خبث الخبث مصدر خبائث لكن الأشهر والأصح هو خطأ هذا الضبط الخطا الثاني الضبط الثاني بالخبض قال هذا الخطأ ليس بصحيح ولكن لكن, لكن غيره من العلماء ذكر الحافظ في فتح الباري نقلا نقلا عن الجوهري عن الإمام الجوهري صاحب ايش كتاب الصحاح نعم كتاب الصحاح في اللغة وعن غير من أهل اللغة أن, أن, أن, أن, أن, الضبط أن الضبطين جائزان أن الضبطين جائزان يعني الإمام الخطابي وهو على إمامته في الحديث والفقه وكذلك متضلع او متبحر في اللغة كذلك له كتاب غريب الحديث كتاب من أجل الكتب في غريب الحديث يأتي الكلمة الغريبة في الحديث فيشرحها ويفصل القول فيها ويستشهد لها بكلام العرب وهو رجل إمام في اللغة أيضا لكن المقصود أنه قال أن الخبث بالسكون ليست بصحيحه، فخالفه بعض أهل العلم كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الجوهري عن الجوهري صاحب الصحاح في اللغة معجم معاجم اللغه ان الضبطين جائزان ليس, ليس خطا خبث قال ليس ما هو خطا يصح أن تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث ويصح أن تقول اعوذ بالله من الخبث مصدر يعني الخبث جمع خبيث يعني الشياطين ذكران ذكران الشياطين الخبائث خبيثه جمع خبيثه يعني اناث الشياطين. فجمع بين الاستعادة من ذكران الشياطين وإناثهم لكن لما تقول خبث هذا سار أصبح مصدر, مصدر. وقال الخبث أنواع الخبث إذا كان في العقيدة أو في الدين فهو الكفر والشك الكفر والنفاق وإذا كان في القول فهو السباب الخبث الخبث في الكلام ايش هو السباب والشتم السباب والشتم ما هو خبث خبث لا شك أنه شيء خبيث يعني مستقبح. مستقبح واذا كان في الـ الـ الـ الكسب والمكاسب فهو الحرام لما يقول لما يقول ان هذا كسب خبيث مثل كسب الحجام مثلا كسب الحجام كسب خبيث معنى الخبيث ايش هنا حرام اذا كان في المكاسب فهو الحرام اذا كان في الدين فهو الكفر والنفاق اذا كان في ايش في ايش قلنا إذا كان في الدين فهو الكفر، القبس الدين يعني الكفر. إذا كان في الكلام فهو السب واللعن، وإذا كان في المكاسب فهو الحرام المكسب الخبيث يعني الحرام. فإذا هذه الأبواب التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تضمنت هي جملتها هذا باب متعددة 15 باب كل باب فيها مجموعة حديث الأبواب هذه ذكر هنا الخطاب رحمه الله وهي 19 حديثا كلها في آداب التخلي الآداب التخلي آداب قضاء الحاجة ليس المقصود بها أن آداب يعني أشياء مستحبة يعني لك أن تفعلها ولك أن تفعلها على معنى المستحب لا ليس المقصود بالآداب ذلك المقصود بالآداب يعني الأحكام والأمور التي أدبنا الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في هذه القضية قضية اللي هي إيش؟ قضية التخلي مسألة التخلي أو موضوع التخلي وقضاء الحاجة نعم هناك بعضها مستحبات لكن المقصود بالكلمة الآداب عموما ليس المقصود بها أنك الآداب بمعنى الأدب الذي هو الذي هو يقابل أو يعنى به الأمر المباح او الأمر الذي الجائز يعني لك أن تفعله، ولك أن لا تفعله. لا، ليس هذا المقصود. آداب قضاء الحاجة لما يقولوا بها، يعني أن يعني يقصدون بها الأحكام الشرعية التي أدبنا الشارع بها في مسألة قضاء الحاجة، في مسألة قضاء الحاجة أو الاستطابة التي اخذت من حديث، فلا يستطب بيمينه. أخذوا منها مع الاستطابة وقالوا باب الاستطابة. قضاء الحاجه اذا قعد احدكم اذا اتى احدكم القائد اذا, أحد أحد إذا قعد احدكم لحاجته هذا قضاء الحاجه أخذوا قضاء الحاجه وهكذا كل العون العناوين العنونه التراجم التي ترجم بها ماخوذه من الحديث النبوي ما ما اخترعوها يعني انما اخذوها من نصوص الحديث الشريف فهذه التسعة عشر حديثاً تضمنت كما قلنا بضعة عشر أدباً يعني حوالي أربعة عشر قم ستعشر أدب أو ستعشر سربتها أنا لكم باقتصار بإيجاز بي بي يعني رؤوس عنوين واحد اثنين ثلاثة أربعة على أن يأتي تفصيل القول فيها في غضون الكلام على شرح الإمام الخطاب رحمه الله لهذه الأحاديث في سنن أبي داود رحمه الله تعالى وهي جملة آداب ذكر في الحديث هذا الذي سمعتموه قبل قليل موضوع البعد الابتعاد أليس كذلك؟ الابتعاد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز وهو المكان الواسع الذي ليس فيه شيء الذي كان يقضون فيه الحاجة البراز بفتح الباء إذا أراد أن يقضي الحاجة معناه يعني قصده إذا أراد قصده في المقصود بالحديث أراد أن يقضي الحاجة أبعد وفي رواية أخرى ضعيفة في السنن أيضا أنه أبعد حتى ذهب حتى لا يراه أحد ذهب حتى لا يراه أحد نفس المعنى أبعد أو ذهب حتى لا يراه أحد هي نفس المعنى ذهب بعيدا حتى فهذا هو الأدب الأول وهو الاستتار ما هو الاستتار لا البعد, البعد الابتعاد عن الناس ضمانا لعدم الستر يعني القصد الستر وعدم إظهارهم أو عدم اطلاعهم على العورات من إطلاع على العورات هذا المقصود بالبعد البعد غير الستار الاستطار له أدب آخر سيأتي في أحاديث أخرى ايضا ستأتي في أحاديث أخرى الستار يعني, يعني, يعني يضع سترة يضع سترة يستل بها غير البعد البعد هذا أدب والاستتار هذا ادب آخر فقلنا آداب يعد أمور احكام الأحكام الشرعية التي أدبنا الله تعالى لأن الدين كله أدب الدين كله من أوله إلى أخر الأدب كما بين ذلك العلماء ومنهم الإمام من القيم رحمه الله في كتابه الجليل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين فبين أن في لما تكلم على كلام منزلة الأدب لأنه شرح به شرح في مدارج السالكين شرح كتاب من الشيخ الإسلام سمايل الهروي شرح كتاب شيخ الإسلام اسماعيل الهروي الذي سماه منازل السائرين منازل السائرين فشرحه الإمام ابن القيم بكتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين منازل متعددة كثيرة من ضمنها منزلة الأدب, منزلة الأدب فبين رحمه الله أن الدين كله أدب كل الدين أحكام الدين كلها أدب أدب الله بها عباده وأدبهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء في صحيح سنته صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا القدر كفاية هذا اليوم فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش, رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة نعيم